ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به اهتدى عباد الله إن من أوضح القضايا وأجل الموضوعات في الإسلام قضية الاعتقاد السليم والتوحيد الخالص والإيمان الحق لله عز وجل الحق سبحانه وتعالى وإن هذه القضية على وضوحها وكمالها وأهميتها لم تلقى اهتماما كثيرا من المسلمين إن الدين من أوله إلى آخره يسعى إلى تعزيز معاني الإيمان وتقوية رباط المسلم بربه والمخلوق بخالقه والمربوب بربه فالصلاة أذكارها تمجيد وتسبيح وتكبير وتهليل وحركاتها خضوع وذل وتعبد وافتقار وانكسار لله عز وجل وتبلغ الصلاة قمتها عند رغم عند إرغم الأنوبي ذل لله بالسجود وذلك بأشرف الأعضاء وهي الوجه وتأتي الزكات ليتخلص المسلم. من الأنانية ومن حب المال وإن البشرية اليوم لما فارقت التوحيد الخالص والإيمان الصحيح إذا بها تغرق في أوحال الجاهلية وفوضى المادية تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة وتعس عبد الخميلة إن, رضي إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش فدل على أن الزكاة تحقق معنى عبودية القلب والانسلاخ من عبودية المألوفات والمحبوبات والشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولذلك اعتبر الإسلام منع الزكاة الشرك ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وبالتالي إخراج الزكاة توحيد وعبادة وأما الصوم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي أي لله عز وجل أما الحج فإنه يجسد التوحيد بدءا من شعار الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بدءا مناسك الحج وشعائره ومشاعر المؤمنين المنفعلة مع هذا الحج الذي فيه دعاء وضراعة ووقوف بعرفة قمته أن تدعو الله باكيا وأن تتدرع إلى الله وجلا وخائفا وأن ترجو الله وألا لا ترجو سواه وبالتالي التوحيد هو كل الدين إنه الملة وإنه أساس الشرعة وإنه دعوة الرسل واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أربعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت إن صراع الرسل والأنبياء مع أقوامهم وإن قضية الإسلام مع الحضارة الغربية المعاصرة هي قضية التوحيد وإن التوحيد عند المسلمين من أوضح المسائل التي لا نفس ولا غموض فيها لأنها تعني علاقة مع الله بغير تعقيد ولا كهنوت ولا واسطة جسيس ولا واسطة شيخ ولا ولي ولا صالح وبالتالي تظل قضية التوحيد قضية حية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإن القرآن من أوله إلى آخره بيان للتوحيد وحث عليه وبيان للشرك ونهي عنه وعن التوحيد وعن ضده الذي هو الشرك وبالتالي إن قضية التوحيد من القضايا الواضحة التي لا لبس ولا غموض فيها في الثقافة الإسلامية الواضحة يا غلام إني أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ليس عندنا قسيس نعترف بين يديه ليغفر لنا إن الذي يغفر لنا هو الله جل جلاله قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا واستغفروا الله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم إن التوحيد يعني أن ندعو الله الإسلام يريد مسلما قد تخلص من أوهام الخرافات والتعلق بغير الله عز وجل فنهى الإسلام عن الطيرة لأن هذا يعني أن نسبة النفع والضر إلى غير الله لا أحد ينفعك ولا أحد يضرك الأمر كله بيد الله عز وجل ولكن يؤسفني أن أقول أيها الأحبة أن واقع التوحيد في ديار المسلمين يحتاج إلى تصحيح ومراجعات وإلى تقويم وتوجيه وإرشاد وبالتالي فتن الضاد بمن قد فتنه أفعسى الله يقيه الفتن ما خلت أرض لنا من وثن ضل قوم يعبدون الوثن كانت العزة خليا توفها من طعام أو شراب يقتنى لم تكلف عابديها مطعما لم تكن تشرب حتى اللبن وابتلينا هذه آلهتنا المعاصرة وابتلينا بغرانيق غوت وغوينا في هواها علنا تأكل الدنيا وتشكو صغبا تشرب البحر وترجو المزنة تأكل المال الذي نجمعه بشقائم وفناء وعنى وإذا ما قسمته سرفا حرمت حرا وأعطت خائنة وإذا الشعب بكى من فاقة سرها ما في يديها من غنى لا تبالي باليتامى إن بكوا تحتسي من دمهم كأس الهنى يسعد الفرد وتشقى أمة حسبنا هذا ضلال حسبنا وكتاب وكتاب وكتاب نزل الوحي به قد هجروه وعضاعوا السنن طعنوا دينك في أحشائه وتراهم باسمه نالوا المنى نقضوا عهدا وخانوا زمة وشروا عارا وباعوا وطنا قم لحي ألبسوه ذلة قم لميت سلبوه الكفن يا إله العرش أدرك أمة عضها الظهر فصارت عطنا إن واقع التوحيد في بلاد المسلمين مر ولذلك سوف أختصر الحديث عن قوادح التوحيد إن الحديث عن التوحيد وعن الإيمان له جماليات وإن من جماليات التوحيد أن تبغي بغير الله بدلا وأن تلجأ إليه في كل أمورك وحتى في خلجات فؤادك أن لا تعتقد أن أحدا بيده الملك والتصريف والكون والعطاء والمنع والملك والغنى والعزة والكبرياء والسؤدد والعلو المطلق إلا الله جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نجورا الأمر كله بيد الله وإن من أعظم قوادح التوحيد تقديس البشر وهي بلية البشرية في الأولين والآخرين ما وقع الشرك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفة دعوة مخشوفة وشعار مفضوح فضحوا القرآن ما نعبدهم قال والله ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وإن أسوأ الفرة في تقديس البشر النصارى الذين كفرهم الله في عيسى عليه السلام وإن من المسلمين من يتخذ من هو دون عيسى معظما ومجلا ومقدسا ومؤلها ومعترفا بل لا يكاد يخالفه ولا يخرج عن شيء من أقواله وهذا من أسوأ أنواع العبودية إن عبودية تقديس البشر واللجوء إليهم هي من أسوأ الأنواع الشرك بل ما دخل الشرك في أمة الإسلام بل ما دخل الشرك في الأمم قديما من عهد نوح إلا بود الذي كان رجلا صالحا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى الذين كانوا أهل خير وأهل فضل ولكن الناس يعظمون الأولياء ويعظمون الشيوخ إن اعترفنا أنهم أولياء ذاك من ذلك نعتبرهم أنبياء كعيسى عليه السلام لا يجوز تقدسهم لماذا كفر الله النصارى قدسوا عيسى من عبودية إلى ربوبية والربوبية, والربوبية لواحد لا يشاركوا فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح على الناس أن يصحح العقيدة وأن لا يتواروا استحياءا من هذه الممارسات إن بعض الناس يقف بين يدي شيخه ذليلا منكسرا خاشعا وجلا وقوفا لا يقفه بين يدي الله في غلسه في غسق الدجا ولا في رائعة الأسحار إنه يعظم الشيخ يخلع النعل يبرك بين يديه يقبل اليد وبعضهم يحبو على الأرض لشيوخ يفعل لهم ذلك نحن نقدر أنك تحب أهل الخير وأنك تحبهم للعلم والصلاح الذي تظنه وتزعمه فيهم لكن هذا لا يقتضي أن تخرج الاحترام إلى التقديس ولا الحب إلى التأليه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ثانيا إن من الممارسات السيئة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 قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتعدا إن التوحيد واضح وصريح في القرآن فإياك أن تعتقد أن التدبير والتصريف والملك بيد أحد غير الله وإن من الناس من يقول مصر المؤمن بأهل الله لا والله مصر المؤمن بالله بربها الذي أجرى أنهارها وخلق بحارها وأوجد أهلها إذا قيل أن مصر مؤمن بأهل الله فقد تعرضت مصر لنكبات ولزلازل ولعدوان ثلاثي ولانتصار إسرائيل عليهم كيف تكون مؤمنة بأهل الله مصر كانت من الدول التي تصيبها المشاكل والهموم والغموم يقولون مصر المؤمن بأهل الله وكأن أهل الله وكأن أهل الله يملكون في كون الله تصريفا وتدبيرا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم دعك من البلاد لأنفسهم نفعا ولا طرى يمرض فيسافر للعلاج يمرض فيتعالج عند الأطباء يمرض فيحتاج ينكسر يموت يدفن يوارى تحت الثرى أي شيء يحفظه وهو لا يكاد يحفظ نفسه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 قل الله خالق والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وكيل بنفسه لا يحتاج معاونة ولا يساعده مساعد اسمع هذا الحديث النبوي القدسي العظيم الذي أخرجه الإمام مصطفي الصحيح يقول الله تعالى يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم أتقياء. ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألة وأعطيت كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ألم يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم معلم التوحيد الأول والذي جاء بمعالم التوحيد اولم يقول يا فاطمة بنت محمد سليلي من مالي ولا تسأليني من نفسي شيئا استنقذ نفسك من النار إني لا أغني عنكم من الله شيئا لا تأتوني يوم القيامة بأنسابكم عندما يأتيني الناس بأعمالهم فمن بطأ به نسبه لم يسرع به عمله أينه؟ أين التدبير؟ وأين الملك؟ وأين التصريف؟ كله بيد الله عز وجل الفعال لما يريد أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم توحيدا وأن يفقهنا وإياكم في الإيمان الذي هو أجل شيء وأهم مرتكز أسأل الله أن لا يميتنا إلا على عقيدة صافية وإيمان صحيح واضح أجل ما نلقى الله عز وجل به إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه من أسوأ صور الاعتقاد أن تسلم فكرك لغير الله إذا أسلمت جوارحك لله سجدت لغير الله عبدت غير الله أشركت ولو أنك أسلمت فكرك لبشر أشركت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي ما كنا نعبدهم بمعنى نصلي أو نسجد أو نركع لهم قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحربونه قال تلك عبادتهم كم من مفكر في بلادنا يعبد يخالف الشرع الواضح والنصوص السريحة وله أتباع يدافعون عنه يا للعار ويا لخزي الأفكار ويا للمعاساة في أن في أن تلقى ببشر إنه لا يوجد بشر إن كنت مخطئا صححوني لا أدعي العصمة والكمال لا يوجد بشر في وجه الدنيا يستحق أن تسير خلفه أعمى بغير تردد إلا واحد اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم غير ذلك لا يجوز أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار لا يجوز لأحد أن يطاع فإن أطعتموهم إنكم لمشركون مشركون في الطاع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ربنا يشرع ورسول الله يشرع لرسول الله الحق عليه الصلاة والسلام وغير رسول الله يشرع ويتبع في تشريعه الباطل أليس هذا قادح من قوادح التوحيد أليس هذا من أزمة الأمة الحضارية التي تكاد تتبع الأمة العلماء والأمراء إذا سلمنا أنهم أمراء وعلماء بل ولو سلمنا أنهم قمم ومن الصالحين لا يجوز لأحد أن يتبع أحد في باطل إلا صار عابدا له إنه إن أتساءل المفكر الذي طرح أفكارا كثيرة أنكر عذاب القبر أنكر الدجال أنكر ياجوج مأجود أنكر نزول عيسى قال بإمامة المرأة أنكر أن المرأة مخلوقا من دلع الأحول أنكر أن النساء ناقصة عقل ودين أنكر أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أنكر مسائل كثيرة من الشر أتبعه هل كانوا يعتقدون هذا قبل أن يقول هو هذا الكلام هل كانوا يعتقدونه؟ ما سمعنا كانوا ساكتين لمجرد أن نطق الشيخ بالكلام صاروا يدافعون عن هذا الكلام ما هذا الهراء ما هذه العبودية الصارخة ما هذا التقديس المخرب هل يستحق بشر مهما كان حافظا أو عالما باللُغات أو بالقانون أو بالدستور أو بالشريعة هل يوجد بشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد قوله لا يرد قوله أبدا إنه عند أتباعه لا يرد قوله وهذا إن إنما يدل على أنهم يعبدونه وأنا أستدل بقول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم يعبدونه من دون الله ينبغي أن يخطأ حتى حتى ولو لم يكن لديك فكر لا تتبع اتباعا أعمى إن هذا معتقد الآن موجود في بلاد المسلمين تقول ليه خزود غلطان يقول لك يخدى عالم كبير عالم كبير أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام يخدم خالف الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقول كده ويقول لا ما كده نحن أعلم مننا طيب النسبة لك كدت انت شايف أعلم مننا نحن احترفنا خدت مع الرسول عليه الصلاة والسلام سوا وقارن بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام إذا علَم منه شوف للشريعة بعد غير شريعة الإسلام وإذا ما علَم مع رسول الله خلي كلامنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسيح بنزل وقال في عذاب القبر وقال في دجال وصف عينه وما تسخر من العين لو وصف رسول الله الرسول وصفها قال عينه كعين الطافية ليست جحراء وليست ناتئة رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود الغلط منه ابن مسعود ولا الرسول عليه الصلاة والسلام من الغلطان بقى ما معقول أصلاً هذا موجود الآن عبادة غير الله عز وجل بالفكر والانقياد الأعمى لشخص الآن موجود يقول لك الشيخ لا يسأل يا خسألو يقول لك لا يسأل ليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا واحد هو رب العباد جل جلاله أي ذر تاني كل يأخذ من قوله ويورد ذل يأخذون ولا يردون هذا من صور الممارسات الشركية من أسوأ صور الممارسات الشركية اتيان الكهنة والعرافين والتعلق بالأوهام وربط التمائم وتعليق الخرض في عربية في بيت لأجل دفع الضر هذا لا يدفع الضر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسله من بعده قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته لا ينفع ذلك لا ينفع ذلك هذا موجود كثير بل دعني أمس المجتمع أيضا الكرامة بيطبحوها في البيت الجديد والعربية الجديدة إذا كانت فرح وكرام الوجه الله من باب أن الله أعطانا ومن باب التوسع على العيال يجوز لكن لو الزول اعتقد أنه كان ما ضباحا بتحصل مصيبة كبيرة في العربية وفي البيت هذه عبادة الجن ولا أشك في هذا ليه؟ البج يطور منه طيب عشان بريك المسألة في عقيدة الدم من الصوف العربية ليه؟ مش كرام الوجه الله أطبح وأدي المساكين الله بديك أجر كثير يقوم يطبحوها ويدقوها في الباب ارضاعا للجن وبل الزول قال عنده قروش جاب يعني كرامة ضبح ضبح ما عنده ما يدري اطبح قروش الكرامة دي شيئا يديه مساكين يشكر الله على انه انعم عليه يقول لي يا الله لانك انعمت علي ورحمتني انا اريد ان اصدق على خلقك وعبادك شكرا لك ده توحيد لكن يقول لك الا دم وكما ضبحته بعد يومين العربية عملت حادث يقول لك ما قلنا لك يا أخي ما كلمناك أنت رأسك قوي والله العربية دي تدخل في حواليس لحد ما تعمل دم ليه ليه ليه واحد بتعمصنا قال ليه لا تعمل دم الوقت أخي ما شغل ضرب ليه وقلت لك ما كانت عطلة لكن هو عنه توحيد جو قال ليه ليه ما قلنا لك إلا تضبح وتلصق كمان ضرب لي وقلت لها ما اطبح ولا تلصق بس عشان كلامه ده وكان ده تطبحها اطبحها في محل تاني بنفس نية الإكرام اطبحها في بيتها اطبح تور ده ده تطبح خلوا. لا تور لا دجاجة لكن يقول لك إلا دم بس شفت إلا دم إلا دم ليه ده الجن الجن جاء كده إلا دم يقول لك جام بعد سنة قال لي يا شيخنا أنا عملت مصنعين تاني قلت له ضبحته قال لي ما ضبحته قلت له كلم الناس قال لك إلا دم دير كلمه إنه الله فتح عليك بالتوحيد ما بالدم الله بيفتح عليك يا أخي يا هالكاتبة يا خلا بتجي قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتبك المؤمنون لا بد من التوحيد التوحيد هو أساس كل إصلاح وأساس ومرتكز كل دعوة وبهذا جاء الرسل ينبغي أن يعرف الإنسان بربه لتستقيم حياة الإنسان مع خلق الله أخلاقا ومعاملة كريمة أسأ الله أن يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ولم نسأل من البشر أحدا غيرك يا رب العالمين ولم نتعود ولم نعتاد على سؤال غيرك اللهم إننا نسألك أن تجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم نعيم علينا بالعف والعافية والستر والإيمان يا رب العالمين اللهم إننا نسألك الغنى والتقى يا رب العالمين اللهم إننا نسألك الغنى والتقى يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وإما كلمته ما كلمة اهل السودان في ديارنا اللهم وفق المفاوضين في ابوجة للوصول الى كلمة سواء لحقن الدماء يا رب العالمين ومنع الكفار من التدخل يا رب العالمين اللهم اهدي القادة والساسة وحملة السلاح من ابناء المسلمين في دارفور جميعا للوصول الى كلمة سواء يا رب العالمين اللهم كما أغث اغثت اغثنا بلادنا وارضنا بالمطر اغث قلوبنا بالايمان اللهم كما اغثت بلادنا بالمطر والغيث المدرار اغث قلوبنا بالايمان يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا واعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم واقم الصلاة